ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ولد له تعال جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صلي عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجزيغ عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا من حوضه شربة لا نضمه بعدها أبدا أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى فهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الأحبة في الله أستأذنكم أن يكون اللقاء الآن أن يكون اللقاء مع حضراتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ما أحوجنا في هذه الأيام أن نذكر سيرته صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريبا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 لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شاب في الجامعة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فيقص الرؤيا على أحد ما وهو شيخنا الشيخ مصطفى العذوي حفظه الله فيقول في رسالته يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أجمل منه رجلا ولم راه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أجمل منه رجلا ولم رأى وهممت أن أعانقه فقال بعد الامتحان أولها له الشيخ لعلك تبتلى نسأل الله لك الصبر الشاهد في الرؤيا ما رأيت أجمل منه رجلا ولم رأى فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس مع سكينة ووقار من رأاه هابه من رأاه هابه ومن عاشره أحبه حتى بعد قليل لا يقدر على أن يفارقه ويشتاق إليه إذا غاب, إذا غاب عنه صلى الله عليه وسلم فإنه رسول الله وحسبه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيضا مشربا بحمره جاء ضمام نثعلبة رضي الله عنه يسأل عن الإسلام من البدوي من الأعراب لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء للصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم محمد أيكم محمد, أيكم محمد فقال الصحابة رضي الله وعنهم لهذا الرجل هذا, الرجل هذا الرجل الأبيض المتكي هذا الرجل الأبيض المتكي وجهه مستدير كأنه قمر سئل أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف قال لا بل كالقمر قال نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فيها البدن ونظرت إلى البدن فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم. كانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثه، كانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثه ربما وصلت إلى صدره صلى الله عليه وسلم. إنه رسول إن الله, الله صلى الله, صل الله, صل الله, الله عليه وسلم حافظه الله سبحانه, سبحانه وتعالى وجعل, وجعل على يده من المعجزات. المعجزات ما لم يجعل, ما يجعل على يد نبي قبله. قبله أعظمها, أعظمها وأجلها القرآن, القرآن, القرآن الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولو أن قرآن سيرت, سيرت, سيرت في الجبال أو قطعت, أو قطعت فيه الأرض أو كل نبيه الموتى الناس يطلقون المعجزات فالله سبحانه وتعالى ينزل عليهم هذه الآية آية. آية. آية. ولو أن قرآنا عل咨? سيرت سي به الجبال أي أن هذا القرآن من عظمته, عظمته لكاد, لكاد أن يسير الجبال ولكن, ولكن ليس هذا من شأن القرآن, القرآن إنه, أعظم إنه أعظم من ذلك ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كل ما به أو قطعت به الأرض أو كل ما به لكان هذا القرآن أولى بذلك أو لم يفه أن أنزلنا عليه كالكتاب يطلع عليهم هذا من أعظم من الآيات الفناء. التي, الفناء التي بقيت التي ستبقى إلى يوم القيامة النبي صلى الله عليه الله وسلم الله. أسأل أصحاب, أصحاب من, أعجب من أعجب الناس أمانا. إيمانا قالوا الملائكة قال كيف لا وهم يوحى إليهم من ربهم قالوا فالأنبياء, قالوا فالأنبياء. <تصحيح في الناس> قالوا, قالوا قال الملائكة قالوا وهم عند ربهم قالوا, عند ربهم قالوا فالأنبياء قال كيف لا وهم يوحى إليهم من ربهم قال فنحن صحابتك رسول الله قال كيف لا, كيف لا بين وأنا, أظهريكم وأنا بين أغوركم ولكن أعجب الناس من إيمانا من يجدون, من يجدون صحفا, صحفا فيؤمنون بها وفي القرآن, القرآن آيات لا تنقضي إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها وأنتم تسمعون وتتعلمون الآن من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم فترى في آيات الكونية وترى في الأرحام وترى ما لا يحصيه العلم في كتاب ربنا تبارك وتعالى فيسبق الناس بألف وأربعمائة سنة على إثبات أمور ثم يثبتونها الآن ولكن هناك أيضا معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها أن الله سبحانه وتعالى حافظه ورعاه وإذ يمكر بك الذين كفروا وإذ يمكرون بك الذين كفروا ليثبتوا أو يقتلوه أو, أو يخرجوه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكينين كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أضل المشركين في مكة ثلاثة عشر سنة ومع ذلك حفظه الله سبحانه وتعالى ولما أراد أن يهاجر حفظه الله سبحانه وتعالى حتى أبلغه مأمنة, مأمنه ينبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح غربة ليس فيها إلا قطرة ماء قال الصحابة فرأينا الماء ينبع من أصابع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أصابعه يقول, أصابع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم لأ حجرا بمكة كان يسلم علي بالرسالة قبل أن أبعث بمعنى أن الحجر الحجر. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله أول ما بودئ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوح الرؤية الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح إلا جاءت مثل فلق الصبح يعني يرى الرؤيا فإذا بها محققة كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بها حديجة أو بعض الناس فإذا بالرؤية تحدث كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع له المنبر يخطب على جذب نخلة. نخلة يقف عليها ليخطب نخلة. بين أصحابه ليسمعهم صلى, صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. فلما صنع له المنبر صلى الله عليه وسلم, الله وسلم. ارتقى, عليه ارتقى, عليه ارتقى عليه فإذا بالجزر جزر جزر جزر يبكي, يبكي. يبكي وله خنين, خنين كأنه طفل صغير. صغير فنزل النبي صلى الله عليه وسلم صغير. من على منبره وضم الجزع إليه حتى سكن, حتى سكن. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم أضمه لظل يحن إلى يوم القيامة إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم له من الآيات وله من المعجزات يأتيه الرجل فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن رسول الله قال ومن يشهد لك من يشهد لك قال هذه سلما شجرة فيشير إلى الشجرة فتأتي فتقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ترجع إلى مكانها يأتيه الضيف صلى الله عليه وسلم عليه وسلم, عليه وسلم ومن شمائله وخلقه أنه, كان, أنه أكرم كان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم يأتيه الضيف جائع مجهد والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل ثوبان كما في السلسلة الصحيحة عن ثوبان رضي الله عنه إلى بيت عائشة وإلى بيوت أزواجه ليبحث عن طعام لهذا الطيف فلم يجد ثوبان رضي الله عنه شيئا فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بشات تمر عجفاء ليس فيها قطرة لبن يناديها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتي تحبح بحبح فتقف بين يدي لله صلى الله عليه وسلم فيعتقلها صلى الله عليه وسلم وينفض القبار عنها ويقول بسم الله فيحلبها فإذا باللبن الكثير يسقي ضيفه ثم يرد المحلم الإناء الذي يحتلب فيه ثم يبعث إلى أزواجه بيتا بيتا فيسقيهم صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيح في غزوة الخندق. أن جابر رضي الله عنه وأرضاه رأى في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجهاض، فكان الصحابة رضي الله عنهم قد ربطوا على بطونهم الحجر من الجوع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه حجرين حتى خدر جلده صلى الله عليه وسلم. رأى جابر هذا المنظر، فجاء لزوجته، قال رأيت ما لا قبل لي عليه، لا أطيق أن أرى هذا المنظر من رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم فهل عندك من طعام قالت نعم عندي طعام يكفي لسته او سبعه فلا برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فهمس في اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياتي ومعهم خمسه او سته فجاء جابر رضي الله عنه وهمس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذنه وقال رسول الله عندي طعام يكفي, يكفي, يكفي, يكفي, يكفي, يكفي لستة, لستة أو سبعة, سبعة. سبعة. سبعة. سبعة. سبعة. فناذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم في أهل الخندق في أهل فقال أهل يا أهل الخندق يا أهل الحندق الحندق. إن, جابرا إن جابرا قد صنع, صنع لكم طعاما هلموا, هلموا. هلموا. فجاء الخن... أهل الخندق وكانوا ألفا إلى جابر إلى بيت جابر وإذا بامرأة جابر رضي الله عنها تسب جابرا وتقول له بك وبك تفتحني برسول الله وقد ذكرت لك أن الطعام لا كفي إلا ستة أو سبعة قال لقد همست في أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي نادى في الناس قالت فرسول الله أعلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعجم العجين بنفسه, بنفسه, بنفسه ودعا فيه ودع وبارك, وبارك وقال لجابر ادع عشر فيذا بالعشرة بيأكلون يأكلون, بيأكلون يأكلون ثم يخرجون ادع عشر فيأكلون ثم يخرجون حتى أكل الألف من أهل الخندق قال جابر والطعام كما هو لا يزيد إلا بركة حتى, حتى أكلت وأكل النبي صلى الله عليه وسلم والطعام كما هو ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يبعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وعلي ليبحثا عن ماء فإذا بمزادة امرأة مشركة امرأة مشركة ومع ماء فيأخذها عليم رضي الله عنه والزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادي على أهل على الجيش من كان معه لا فليأتي ويستقي من الماء فإذا بالصحابه رضي الله عنهم يملؤون آنيتهم عن آخرتها والمرأة تنظر إلى ما يصنع بمائها قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشكر الجميل ويثيب عليه ولو كان من مشرك فقال, فقال اجمعوا, لها اجمعوا لها فجمعوا لها شيئا من, من شعير وتمر, شعير وتمر وحملوها, وحملوها وقالوا لها ما لزئناك ما من ماءك شيئا يعني ما انقصناك من, من الماء الذي كان, اللي كان اللي معك شيئا إنما سقينا, إنما سقينا ببركة رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم فرجعت المرأة, المرأة إلى أهلها, أهلها وقالت جئتكم من عندي أسحر الناس يعني أشد, يعني أشد الناس سحرا أو هو نبي, أو هو نبي وكان, وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قبيلتها, قبيلتها ففاطنت, ففاطنت المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, عليه وسلم لا يغير عليها لهذا الجميل فأسلم وأسلم قبيلتها جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم من باب المسجد فقال رسول الله هلك الزرع وحلكت الأنعام فادعوا الله أن يغيثنا والنبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم على منبرك من من من يقول الصحابة رضي الله عنهم ولا والله ما في السماء من قزعة يعني من جزء من سحاب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه إلى السماء حتى يظهر بياض إبطيه يقول اللهم أغيثنا غيثا مغيثا تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضي والباد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على مهندره حتى جاءت سحابة فأمطرت قال الصحابة رضي الله عنهم فما رأينا الشمس الشمس سبعاً فما راينا, فما رأينا الشمس رأينا سبعا. سبعاً يعني ما رايناها, يعني سبعة, رأيناها سبعة, سبعة ايام, أيام. فإذا بنفس الرجل أو رجل آخر يدخل من باب المسجد ويقول يا رسول الله هلك الزرع من كثرة الماء, الماء, فادعوا, الله الماء فادعوا الله أن يمسكها فادعوا الله أن يمسكها فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصابعه إلى السماء اللهم حوالينا لا علينا اللهم لا حوالينا لا علينا اللهم على العتم والآكام ف يقول الصحابة والسحابة تمر, تمر مع يدي رسول يد الله صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. تنحاز, تنحاز, تنحاز كل ما يشير إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شيئا من أخلاقه وشيمه وشمائله صلى الله عليه وسلم لنقتدي به في أخلاقه وسيره فإن الآن فينا. نحتاج إلى من يتبع, يتبع من يتبع رسول الله صلى الله, صل الله صل عليه وسلم حقاً،, حقا لا خيان لا صورة خيان، وشكلا لا ومنظرا بل حقيقةً, حقيقة في مواقفه حقيقة فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه كما كان يفعل صل صلى الله عليه وسلم النبي صلى صل الله, صل الله عليه وسلم يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيد الله عز وجل يأتيه الوليد ويقول يا محمد أرأيت أحدا قبلك اجتاح قومه كما فعلت والله ما رأينا فخلة أشأم على قومها منك قد فرقت جماعتنا وما ننظر إلا كصرخة الحبلة حتى يقوم بعضنا على بعض بالسيوف وانظر إن أردت مالاً أعطيناك وإن أردت نساء زوجناك وإن أردت ملكاً ملكناك عليك ودعم أنت عليك قال انتهيت يا أبا الوليد انظر إلى هذه المفاوضات وانظر إلى الثبات على المنهج الثبات على الدعوة إلى الله عز وجل الثبات على رسالتي على تبليغ رسالة ربي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله لا يتنازلون عن الثوابت والمسلمات من شرع الله سبحانه وتعالى حتى يبلغ منصبا أو حتى يكون عندهم قبولا عند الناس إنه دين الله وشرع الله عز وجل ليس لأحد أن يتنازل عنه ولو تنازل عنه قوم لتمسك به قوم آخرون حتى يأتي أمر الله عز وجل فينخذل هؤلاء فين بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليس بها بكافرين فلو كان الحديث للي ينوم. للي ينوم ولكن, ولكن كان أشد, أشد من الحديد, الحديد. يترو عليه سورة فصلة حتى, حتى يأتي إلى قول الله, الله عز وجل, وجل فإن أعرضه, أعرضه فقل, فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود عادم فيضع يده على فيه, وعادم فيه, فيه, وعادم فيه ويقول يا محمد ناشدتك الله والرحم ناشدتك الله والرحم إلا كفف كأنه يخشى أن تنزل عليه الصاعقة من السماء بعدما سمع قول الله سبحانه وتعالى يثبت على دعوته الى الله تبارك وتعالى يمر بأصحابه رضي الله عنهم وهم عذابون بلال. بلال, بلال وعمار, بلال وعمار وياسر, وياسر وسميه, وسمية لا يملك لهم شيئا يصبر صلى الله عليه وسلم صبرا فاصبر صبرا جميلا إنهم صبران صبران يرونه بعيدا فاصفح الصفحة جميلا يصبر صلى الله عليه الله وسلم ويقول صبراً الله. آل ياسر فإن موعدكم الجنة يذهب للطائف بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى حتى يجد صدراً, صدراً رحباً, رحباً, رحباً أو قلباً, أو قلباً كبيراً, كبيراً, كبيراً يقبل, يقبل دعوته فلا يجد, يجد إلا الصدود والإعراض, والإعراض حتى يغري السبيان يلق... أن, يلق... أن, يلق... أن يلقوا يلقو عليه حجارة فما يستفق صلى الله عليه وسلم, الله وسلم من شدة من الغم والكرب إلا وبقرن الثعالب منطقة, منطقة بين الرياض ومكة, الرياض ومكة, ومكة فإذا بجبريل جبريل عليه, جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال يقول يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وإن شئت أطبق عليهم الأخشبين لفعلت وإن شئت أن أطبق, أن أطبق, أطبق عليهم الأخشبين الأخشبي لفعل. لفعل قال لا, لا, لا, لا, لا بل أدعو الله سبحانه سبحان وتعالى أن يخرج من أصدابهم من يعبد الله عز الله وجل لا يشرك فيه شيئًا, شيئًا, شيئًا, شيئا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا عبد الله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل عذاب قومه ماذا كان شأني وشأنك الآن هل كانت بلغتنا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتنا. ليتنا نقتدي, نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. فيكون في قلوبنا الرحمة والشفقة حتى للعاصين حتى للمدمنين حتى للمدخنين حتى للمغنيين حتى للعاصين لكل من عصى الله سبحانه وتعالى نشفق عليه ونرحمه ندعوه الله سبحانه وتعالى هلما إلينا هلما إلى الرحمة المهداء والنعمة, المهدا والنعمة المزداء والسراج المنيد وما أرسلناه إلا رحمة للعالمين بل أدعو, بل أدعو الله, الله, الله أن يخرج من أصلابهم من, أصلابهم من يعبد من الله عز وجل, الله. وجل, وجل لا يشرك به شيئا حتى في المناظرة حتى, حتى مع أعداء الله, الله عز وجل, وجل ينتظر, ينتظر, ينتظر منهم الخير وينتظر في أولادين التوحيد لله رب العالمين ضاقت بهم يخرج صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا إلى الله عز وجل ويعاتب النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم المسلمين, المسلمين جميعا, جميعاً. ويذكرهم, ويذكرهم بانه هو الذي ينصر نبيه يقول, يقول الله سبحانه وتعالى الا تنصروه نصره فقد نصره الله, صار الله صار صار فقد نصره الله صار صار صار إذ, أخرجه اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه أبو بكر رضي الله عنه صاحبه يصعد يهودي على أطمئ من آثام المدينة كان الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار والمهاجرين الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتون كل صباح ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تضرهم حر الظهيرة فيرجعون إلى بيوتهم. فإذا بيهودين على وطن, على وطن من آطام المدينة, المدينة فرأى النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم سلم سلم سلم وأبا بكر وأصحابه مبيضين لبسوا, لبسوا ثيابا بيض, بيض قد قابلهم سبير رضي الله عنهم, عنهم فكساهم فكساه ثيابا بيض. بيض فدخلوا المدينة فقال هذا اليهودي يا معشر العرب يا معشر الأنصار يا معشر الأوس والخزرج هذا جدكم الذي تنتظرون هذا جدكم الذي تنتظرون أي غناكم وعزتكم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فإذا بحواري المدينة بشوارع المدينة, بشوارع بشوارع المدينة. المدينة. بشوارع بشوارع المدينة. نساء الأنصار وصبية الأنصار كلهم يسيرون في شوارع المدينة يقولون قدم رسول الله قدم رسول الله قال أنس رضي الله عنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنارا منها كل شيء أنارا منها كل شيء كل شيء يصبح منير لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة, المدينة. المسجد. بنى المسجد، أخا بين بنى المهاجرين, بنى المهاجرين والأنصار، أخا بين الأوس والخزرج، نسوا نسوا نساب نسوا المسميات، جمعهم, جمعهم على, على الإسلام. على الإسلام. فأصبحوا إخوة واحدة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القل لم من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر آخى بينهم فكان الأنصاري أخو المهاجرين يقول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف هذا بيتي لك نصفه وهذا مالي لك شطره وعندي اثنتين أو اثنتان من النساء فانظر إلى أحبهم إليك أطلقها حتى تنقضي عدتها فتتزوجها أرأيت من المحبة حبة الذي غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يأتي الضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرسلوا إلى أحد الأنصار فيعطيه طعام صبيته، ما هذه الحبة وما هذه الخوة ما أحوجنا أيها المسلمون جميعا كبارا وصغارا رجالا ونساءا أن نعود إلى هذه الخوة التي جمعنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا إلى ربكم الظالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق هو هدي السبيل إن شمائل رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم وخصائصه وصفاته, وصفاته لا تنقضي ولا لا تنحصر ولا نستطيع أن نجملها وإنما, وإنما نأخذ نبذاً من أخلاقه وسيره, وسيره لعلنا أن نقتدي به ولعل الله سبحانه وتعالى أن, أن يرقق, يرقق بها قلوبنا وأن يصلح بها أحوالنا فكم من مسلم اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في حديث أو في شيء سيره فهده الله سبحانه وتعالى سدده. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا مع زوجته مع أزواجه صلى الله عليه وسلم مع الأطفال مع الجيران مع الأعداد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرب أكرب خلو خد. خلو خد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته يكون في مهنة أهلها يكون في مهنة أهلها يخصف نعله، ويرقع ثوبه ويحلب شاته. ما أكثر تواضعه صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس بيت عن دخالة ميمونة وهي من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيحدث أهله ساعة وهذا من حسن المعاشرة فكثير منا يدخل إلى بيته بعد جهد النهار والشقاوة في السعي على المعاش فإذا به مجهدا متعبا فلا يطلق كلمة من زوجته ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل على كتفه هم الهمة وهم الرسالة وهم الجيش وهم الأعماء يدخل إلى ميمونة, ميمونة رضي الله عنها، فيحدثها ساعة،, ساعة،, ساعة يحدثها ساعة يقول, يقول الله سبحانه سبحان وتعالى وعاشروا من, وعاشروا من المعروف وعاشرهن, وعاشرهن بالمعروف, وقال بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع, زرع, زرع, زرع لأم زرع وكتزرع وكتزرع وكتزرع وقد, كانت وقد كانت أم زرع ذكرت عن أبي زرع شيئا كثيرا كثير في حادثها عن الأزواج فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس حتى مع أزواجه صلى الله عليه وسلم كذا يضع صلى الله عليه وسلم ركبته لصفيه حتى تركب على الناقة ويضع كتفه لعائشة حتى تنظر إلى الصبية وهم, وهم يلعبون, يلعبون الحبشة وهم يلعبون في المسجد, في المسجد صلى الله عليه وسلم والأطفال يمر على الصبيان فيسلم عليه لا يحتقر صلى الله عليه وسلم أحدا يا أبا عمير ما فعل النغير ودعبه صلى الله عليه وسلم الجيران, الجيران يأتي إلى جاره اليهودي فيقول يا غلام اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله جار يهودي, يهودي, يهودي وابنه, وابنه, مريض وابنه مريض ذهب مريض فزار, هذا جار جار فزار هذا الجار وزار هذا المريض أشهد أن لا إله إلا الله، وأن رسول الله. ينظر الولد إلى أبيه، فيقول له أبوه: أفع أبا أبو القاسم؟ أفع أبا القاسم؟ فيقول الولد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله. تخرج روحه، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلوقاً كان يعرض الإسلام صلى الله عليه وسلم ولا يحتقر أحداً أن يعرض عليه الإسلام هذا غلام أسود عبد عب لرجل من اليهود في حصن من الحصون يحاصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الغلام الأسود يا رسول الله اعرض علي الإسلام فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الإسلام على هذا الغلام الأسود العبد الذي معه بعض الغنم هو أجير فيها لرجل من يهود قال يا رسول الله اعرض علي الإسلام فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فيسلم من توه فيقول يا رسول الله هذه الغنم أمانة عندي وأنا أجير فيها لرجل من يهود انظر النبي صلى الله عليه وسلم مع عدائه ومع ذلك يحترم صلى الله عليه وسلم الملكية فيقول الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصنع بها. بها قال اضرب في وجوهها ترجع, ترجع إلى ربها. ربها فيأخذ حفنة من تراب فيضربها في وجوه الغنم فترجع كأن سائقا يسوقها حتى تدخل حصن اليهودي انظر, انظر, انظر إلى هداية الله, الى هداية الله. لهذا العبد حين حصرت هذه الهداية عن أحبار اليهود في حصونهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هؤلاء تركوها جحودا بعد أن علموا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته يقول عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وأول ما دعا إليه أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام تدخل الجنة بسلام يقول عبد الله بن سلام فنظرت إلى وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب بعد أن أسلم هذا الغلام اليهودي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مات من توه جاء حجر ألقي عليه فمات وما صلى لله ركعه يتفنه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه لا عنه صلى الله عليه وسلم فيقال له اذا عرضت عنه قال ان معه الان لزوجتيه من الحور العين ان معه الان لزوجتيه من الحور العين لما قدم عدي رضي الله عنه, عنه إلى المدينة عرض النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يا عدي اسلم تسلم, تسلم, تسلم, تسلم يقول اني لعلي دين كان عدي قسيس في قومه, في قومه يأخذ, يأخذ المرباع يأخذ, يأخذ, يأخذ ربع الغنيمة, الغنيمة وهي لا تحل له, له, له, له, له وكان, وكان ذا شأن في, قومه, شأن في قومه, قومه والنبي صلى الله عليه وسلم سلم سلم يزيل الحجب, الحجب والحواجز, والحواجز عن, عدين عن عدين رضي الله عنه, عنه وعن, غيره وعن غيره حتى يدخل في دين الله سبحانه وتعالى يعطي صلى الله, الله عليه وسلم عطاء, عطاء ما لا, لا يخشى الفقر حتى, حتى يسلم الناس ويدخل في دين الله أفواجا يقول يا عديم أخبرني, أخبرني بديني. بديني ألاست ركوزياً؟ ألاست تأخذ المرباح؟ فهذا, فهذا, فهذا لا, يحل لا يحل لك في ديني. في ديني, ديني أنا أعلم بدينك مني. يرتاع عدي رضي الله عنه ويقول نبي مرسل يعلم ما يجهل تأتي الجارية فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجتها يقول عدي والله ليس هذا بملك كان عدي في ذي أن هذا إما ملك وإما نبي فيقول والله ما هذا بملك يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عديا إلى بيته ويجلسه على وسادة حشوها من نيف فيقول, فيقول. عدي رضي عديو الله عنه: أو والله هذا ببيت ملك، أو والله نهانا ببيت ملك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في العيش. يلقي الوسادة إلى عدي، ويقول يا عدي اجلس. فيجلس عدي رضي الله عنه، ويقول يا عدي لعل يمنعك من الإسلام أن ترى الملك والسلطان في غيره، لإن طالت بك حياة لترى ين كنوز كسرى تقسم في سبيل الله وترى قصور, قصور المدائن البيض قال عدي فكنت, فكنت في من فتح, من فتح المدائن ولئن طالت, طالت بك حياة, حياة لترى أن الرجل يخرج بمن إكفه ذهبا أو فطة لا يجد من, يجد من, يقبل من يقبله, يقبله فلما زالت الحجم, الحجم عن عدي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله لما ارتد العرب وارتد الطي قال وقف عديو رضي الله عنه وقال والله لو حالبن من امتنع عن, عن المال إنه دين الله ولا يبلغن ما بلغ الليل والنهار كما أخبر رسول الله ولا يخرجن الرجل بملء كفه ذهبا لا يجب من يقبله ولا يسب ولا حاتم في قبره أننا نكون قد خزلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته فنفع الله طي بحاتم رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب أصحابه الإيمان ويعلمهم القرآن ويردهم إلى الله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس يعطي رجلا غنما بين جبلين يأتي وعليه حلة رضي الله عنه فيقول الرجل يا رسول الله اكسنيها يا رسول الله تلوم الصحابة، تقول له. له: قد علمت, قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد السائل، لا يرد السائل، وقد لبسها محتاجا إليها. فيقول والله ما أردتها إلا لتكون كفني فكانت كفنه أطلت عليكم ولكني أعلم أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتاق إليها ونحبها ولو جلسنا ليلا ونهارا نذكر شمائله صلى الله عليه وسلم ما وفينا بعض حقه صلى الله عليه وسلم ولكن يا عباد الله عليكم بالاقتداء الكامل ما استطعتم برسول الله صلى الله عليه وسلم فكل الخارج في هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل الخير في سنته صلى الله عليه وسلم وكل اليسر في سنته صلى الله عليه وسلم ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم بين أمريم إلا واختار إسرهما ما لم يكن إثما ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر يوم العيد عن شيء قد موخر إلا وقال افعل ولا حرج افعل ولا إن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد, يريد بكم العسر والعسر كل العسر من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فثنة أو يصيبهم عذاب أليم وقد رأينا ما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما خالفوا أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ وقتل سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسد الله وأسد رسوله ومنهم مصعب بن عمير الفتى المدلل والسفير الأول إلى مدينة رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم اعلم عبد الله أنك في اقتدائك برسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم, وسلم سلم تسير سلم إلى الجنة فالنبي صلى, صلى الله عليه وسلم أول من يفتح باب الجنة وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم محشرنا في زمرته وتحت لوائه واستغنا من حوضه شربة هنئه لا نظمؤ بعدها أبدا اللهم ارزقنا حب رسولك صلى الله عليه وسلم وحسن اتباعه وحسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم اللهم الف بين قلوب المسلمين على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم اللهم الف بين قلوب المسلمين اللهم سل سخائم صدورهم. صدورهم اللهم اجعل في قلوبهم الايمان والحنو اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم اكن دينك في الارض وافتح له قلوب الناس اللهم ردنا جميعا اليك ردا جميلا اللهم ردنا جميعا إليك ردا جميلا اللهم, اللهم إنك, إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هملا إلا فرجته ولا مبتلا إلا عفته ولا مدينة إلا قضيت عنها دينا ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره إلا يصرطننا إلا يصرتها وعنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنصر الإسلام أعز المسلمين اللهم احفظ ما إخواننا في سوريا اللهم احفظ ما إخواننا في سوريا اللهم احفظ ما إخواننا في سوريا اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم يا رب العالمين اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم عزهم ومكن لهم دينهم يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم رد كيد المعتدين في نحورهم وجعل تدميرهم تدبيرا عليهم يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وهذه البلاد بخير وافقوا إلى كل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم فاجعل كيده في نحري وأشغل بنفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم كف المسلمين شر الأشرار اللهم اكفنا ك الكائدين اذكر لنا ولا تمكر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا واجعل اللهم هي للهذه الأمة أمرا رشدا يعز في أهل طاعتك ويهدى في أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر واجعلنا ربنا من الهدى الراشدين